موقع رياض القرآن يقل والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولا لهم اللعنة ولهم سوء الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وفرحوا بالحياة الدنيا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 من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله تطم إن قلوبهم بذكر الله فلا بذكر الله تطم إن القلوب فلا بذكر الله بذ. إِنَّ اللَّهَ يَطْمَئِنُّ